We'll للجبل الوطن والله ضحينا ولما الفاتح دت علينا حنا جينا وإني دلبينا طريق الوحدي والله ماشينا لش الوطن والله ضحينا طريق الوحدي والله ماشينا